رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصبر لعبادته هل اللقاء أقسام التوحيد، وويأتي ضمن سلسلة نافعة عن التوحيد، ويتحمل عنوانا عاما ألا وهو أمان الأمة، ولا شك.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 هذا اللقاء ينتظم نقاطا عديدة نرجو الله تبارك وتعالى أن يسر لنا في لقائنا هذا حسن بيانها والإتيان على مهمات جوانبها وأن يكون ما نقوله ونسمعه علما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 الإخوة الكرام هو أهم المهمات وأعظم الغايات وأجل المطالب على الإطلاق فهو الغاية التي خلق الله الخلق لأجرها وأوجدهم لتحقيقها فإنه تبارك وتعالى ما خلق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 بدأها بذكر نعمة التوحيد أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنبروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ثم استمر في السورة ذكر النعم وعدوا الآلاء وفيها قال تعالى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إلا أن أعظم النعم وأجلها هي النعمة التي صدرت بها هذه الصورة وهي أول القرآن ومفتتحه وهي خاتمة القرآن فالقرآن افتتح بالتوحيد واختتم بالتوحيد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 في الدعوة إلى توحيد الله وتحقيقه والتحذير من ضده ونقيه، ولذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أن يكون اهتمامنا بالتوحيد مقدما على الاهتمام بكل أمر، وأن يكون في أوا في أول أولوياتنا وفي مقدمة مهماتنا.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 فالربوبية والأنوهية والأسماء والصفات والقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم والإيمان التام بأن الله تبارك وتعالى وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون هذا الخلق لا خالق سواه ولا رب إلاه ولا محي ولا مميت إلاه ولا متصرف في هذا الكون إلا الله جل وعلا قل من رب السماوات والأرض قل الله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 قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ومما ينبغي أن يعلم هنا أن الإقرار بهذا التوحيد توحيد الربوضية والإيمان بأن الله عز وجل وحده الخالق الرازق المنعم المتصرف لا يكفي في النجاة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 إلا وهم مشركون ما معنى الآية قال السلف في بيان معناها وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربًا خالقًا رازقًا منعمًا متصرفًا في هذا الكون إلا وهم مشركون أي مشركون معه غيره في العبادة هذا هو معنى الآية وما يؤمن أكثرهم بالله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 ماذا يقولون؟ يقولون نحن نعلم أن هذه الأسلام شأنها كذلك لا تنفع ولا تعطي ولا تمنع كل ذلك نعلمه إذا لما؟ قالوا ما نعبدهم إلا لنقربونا إلى الله زلفا فهم جعلوا هذه الأسلام والصائطة بزعمهم بينهم وبين الله تقربهم إلى الله جل وعلا وتدنيهم منه فجعل الوسيلة التي تقربهم من الله فعل أعظم فعل أعظم شيء يبعد منه وهو الشرك بالله فجعل الواسطة أو الوسيلة التي تدنيهم من الله وتقربهم من شركهم به سبحانه وتعالى واتخاذ الأندات والوصاية والشركاء إذا النوع الأول من أنواع التوحيد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 وأن نقر إقرارا تاما بالأسماء والصفات أسماء الله الحسنى والصفات العظيمة الواردة في كتابه والسنة رسوله صلوات الله والسلام عليه وكلنا يعلم كثرة الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة.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 ولله الأسماء الحزنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال الله تعالى الله لا إله إلا له الأسماء الحزنى وقال الله تعالى الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحزنى وقال الله تعالى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 له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في هذا السياق المبارك من خاتمة سورة الحشر ذكر سبعة عشر اسما من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنة ذكرت على التوالي وآية الكرسي التي هي أعظم سورة في القرآن اشتملت على خمسة أسماء حسنة لله وما يزيد على عشرين صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولهذا كانت هذه الأعظم آية في القرآن وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لذكر صفة الرحمن ولعله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 في كل ركعة يقرأ بعد الفاتحة بقوله الله أحد فأشكل ذلك على من معه وآتوا النبي عليه الصلاة والسلام وذكروا له خبره فقال لهم عليه الصلاة والسلام اسألوا لأي شيء فعل ذلك فذهبوا إليه وسألوا فقال لهم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 وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام من أحساها وينبغي أن يفهم هذا هذا هذا اللفظ على وجه صحيح من أحساها بعض عوام المسلمين قد يحمل في في في جيبه ورقة فيها تسعة وتسعين اسما وربما قد يكون بعضها في ثبوته في أسماء الله نظر ثم يخرجها من جيبه فيقراوها في ورده في الصباح والمساء ويظن أن ذلك هو الإحصاء المطلوب في قوله من أحصها دخل جنة ولهذا ينبغي أن يفهم المراد بالإحصاء وقد قال العلماء المراد بالإحصاء في الحديث تحقيق ثلاثة مرات ليكون بذلك العبد محسيا له على الوجه المطلوب الأول أن يحفظ والثاني أن يفهم معناه والثالث أن يقوم بالعبودية المختصة بها فمثلا تحفظ من أسماء الله السميع وتفهم معناه معناه ثبوت السمع صفة لله جل وعلا على الوجه لا يكى بجلاله وكماله وأنه سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات يسمع جميع الأصوات على تفنن الحاج على تفنن الحاجات أو على أنواع الحاجات واختلاف اللغات بل لو قام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 آمنت بإسمه السميع آمن بصفة السمع وإذا آمنت بصفة السمع وهو المعنى الذي دل عليه هذا الإسم اعبد الله تبارك وتعالى بمقتضى ذلك ومقتضى ذلك أن لا يسمع, يسمع منك ربك إلا ما يصرك أن يسمعه منك من القول السديد والكلام المفيد وذكره تبارك وتعالى والكلام بالأمور النافعة أرأيتم من يتكلم من الناس بالكلام البذيء أو القول الساقط أو الفحش أو غير ذلك إن كان مسلما أكان في لحظته تلك يستحذر سمع الله له واطلاعه عليه ورؤيته له وعلمه به لا بد في إيماننا بأسماء الله الحسنى أن نحقق العبودية التي تكفضيها ولهذا قال العلماء الإيمان بأسماء الله الحسنى له أركان ثلاثة وهي الإيمان بالإسم والإيمان بالصفة التي دل عليها الإسم والإيمان بالحكم والقيام بالعبودية التي يقتضيها الاسم من التدلل والخضوع والانكسار وكل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية يقتضيها ذلك الاسم وهي من مجبات الايمان به فتوحيد الاسماء والصفات هو الايمان باسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والعلماء يقولون نصحا للعباد وبيانا لهم يقولون ينبغي على كل مؤمن آمن بأسماء الله وصفاته أن يحذر من من أمور أربعة وقع فيها أهل الضلال وانزلق فيها أهل الباطل وإذا وقع فيها العبد أخرجته عن الإيمان الحق بأسماء الله وصفاته وهي التحريف والتعظيم والتكييف والتمثيل، ولهذا ترون في عامة كتب السلف في بيان في بيان التوحيد يقول نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيث ولا تمثيل. نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف، أي من غير صرف للألفاظ أو المعاني. عن حقيقتها لأن من عدل بها عن مرادها ومقصودها فقد ألحد وحرف والتحريف ذمه الله وجعله من خصال اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه فيحذر العبد من تحريف كلام الله عز وجل ولا سيما في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ومن التحريف في أسماء الله وصفاته أن يعطى الاسم منها أو الصفه معنى اسم آخر أو صفة أخرى، سواء كانت تلك الصفه التي جعلوها معنى لهذا الاسم أو لهذه الصفه ثابتة.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 أو ملكه هذا تحريف لكلام الله لأن... وتحريف لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام فإذا قال الله وجاء ربك ماذا نقول نحن ماذا نقول نقول كما قال الله وجاء ربك وقال قال عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ماذا نقول نحن نقول كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا لا نحرف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 غاية الحذر من أن نكيف ما معنى نكيف أي نحاول في أذهاننا وعقولنا أن نعرف كيفية هذه الصفات والتكيف باطل وينبغي على كل مسلم أن يقطع من قلبه الطمع في معرفة كيفية الله كيفية الصفات الله سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار فالتكيف باطل ولا سبيل إليه بل إن الواحد منا عاجز عن إدراك كيفية المخلوقات فكيف الأمر بخالقها أحد السلف عبد الرحمن بن المهدي لقي مرة غلاما خاض في التكيف وبدأ يتكلم في كيفيات صفات الله بعقله القاصر وفكره الضعيف فقال عبد الرحمن بن المهدي دعنا من الكلام في كيفية صفات الله وننظر في كيفية صفات المخلوقات فإن استطعنا أن نعرف كيفيتها وتمكننا من ذلك انتقلنا للكلام في كيفية صفات خالقها وإن عجزنا عن إدراك كيفية صفات المخلوقات أو كثير منها فنحن عن معرفة كيفية صفات خالقها من باب أو قال القلام نفعل ذلك فقال عبد الرحمن بن مهدي ثبت عن الذي عليه الصلاة والسلام أنه رأى جبريل في صورته الحقيقية وقد سد الأفق وله ستمائة جناح أخبرني عن أماكن هذه الأجنحة كل جناح من هذه الأجنحة أخبرني عن مكانه فأخذ يفكر يتأمل يحاول أن يعرف الكيفية 600 جناح فما استطاع أن يتكلم قال أنا أهون عليك الأمر أنا أهون عليك الأمر قال الله تعالى في القرآن جاعل الملائكة أولي مثنى وثلاثة ورباع من الملائكة من أجنحته ثلاثة جناحان عن اليمين وعن الشمال الثالث أين هو وكيف يطير به أخبرني قال الغلام لا أجل وأشهدك أنني تائب إلى الله عز وجل من التكييف الذي كنت أخذ فيه العبد عاجز عاجز تمام العجل عن أن يدرك كيفية المخلوقات الروح التي بين جنبتي كل واحد منا لها صفات كثيرة تتحرك وتصعد وتقبر وتنتشر في البدن لها صفات كثيرة جاء بيانها في القرآن وفي السنة ما كيفيتها وهي بين جنبتي كل واحد مننا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا, إلا قليلا إذا هذه الأمور الأربعة التحريف والتكييف والتمثيل والتعطيل نحذر منها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 للأسماء والصفات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السمع البصير ففي قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها إثبات بلا تمثيل وفيها أيضا تنزيه بلا تعطيل التنزيه في قوله ليس كمثله شيء والإثبات في قوله هو السميع البصير وهذا نهج أهل السنة في هذا الباب يثبتون بلا تمثيل وينزهون الرب تبارك وتعالى عن النقائص بلا بلا تعطي القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأولوهية وهو معنى لا إله إلا الله توحيد الألوهية هو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك وأهله كما قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص كما قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وكما قال جل وعلا وَرَا قَدْ بَعَثْنَا كل كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ الله اللَّهِ وَاجْتَنِبُوا وكما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والآيات في هذا المعنى الكثير توحيد الألوهية هو إخلاص الدين له وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة فلا نعبد إلا الله ولا نسال إلا الله ولا نستغيث الا بالله ولا نذبح الا لله ولا نندور الا لله ولا نطلب المجد والعون والنصر والشفاء إلا من الله كما ان الله تفرد وحده بخلقنا ورزقنا وتدبير أمورنا نفرده نح نفرده وحده تبارك وتعالى بالعباده قال عز وجل وأنا ربكم فاعبدون أي كما أن وحده سبحانه وتعالى ربكم المتفرد بالربوضية فاعبدوه وحده كما أنه لا شريك له في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتذبير فليكن كذلك لا شريك له في العبادة أيخلق هو ويعبد غيره أيرزق هو ويطلب الرزق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 العبادة حق لله سبحانه وتعالى حق لله من صرف شيئا منها لغير الله أشرك بالله العظيم أشرك بالله العظيم ولا أحد من المخلوقات يستحق شيئا من عبادة أي كانت وأريد أيها الإخوة أن تتابعوا معي بدقة إبطال القرآن الكريم للشرك في الألوهية من خلال إقرار من أقر بالربوبية وهذا يكثر في القرآن الكريم ومن ذلك ما مر معنا في قول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا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 قال فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أي تعلمون ماذا؟, ماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله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 وغاية مقصودنا وأعظم أمر خلقنا لأجله وأوجدنا وأعظم أمر خلقنا الله جل وعلا لأجله وأوجدنا لتحقيقه نحافظ عليه تماما المحافظة ونرعاه تماما الرعاية لنلقى الله عز وجل على التوحيد والسنة غير مبدلين ولا مغيرين ونسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضللين وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام راقدين ونسأل مبارك وتعالى أن يصلح لنا دينا التي عصمة أمنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر